تحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون لا تكتب إلا شيء تتمنى يوم القيامة أنك تشوفها تتمنى أنت بقبرك الناس يقرونها لا تقل غدا والله اليوم نصيحة ليلة افتح تغريداتك امسح امسح اش حاط اش كاتل شو الصور هذي شا الرابط اللي حاطها والله الناس بات. والله الناس باتوا راح يقرون بعض الكلمات اللي كتبتها ابدأ بداية صحيحة اياك أن تشهد لك الناس بالشر احرص انك إذا متل يقال وجبت وجبت وجبت جنة عربها السبوات والعرب بشهادة الصالحين والله هنيئا لمن هم الأهل في قبورهم والناس قاعدة تذكرهم بالخير اللهم احسن خواتينا حياتك وانت حر ترمحت جابرك على شيء لكن اختر أي الطريقين تريد فهي إما جنة وإما الأخرى نار تلضى أسأل الله العافية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا أو كانوا سببا في نشر المعاصي للعالم وسببا في نشر الذنوب للعالم ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم فصبوا على قبورهم سيئات والعياذ بالله اعوذ بالله والله لو وحده عسى تتحمل ذنوبها كيف تتحمل ذنوب العالم فانت انتبهي اختي الكريمه كوني مفتاح للخير